وقذف في قلوبهم الرعب يفردون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتذموا يا اولي ولولا ان كتب الله عليهم الجلال لعذبهم في الدنيا ولهم في, في عذاب النار ذلك بانهم ساقوا الله ومن يشاق الله مَا الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركبوها قائمة على قتولها كبير إذن الله واليقدي الفاسدين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب فما ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أبى الله على رسوله من اهل القواة لله والرسول ورد القربى واليتامى والمساكين, واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأضياء منكم وما تكلوا الرسول فتروه وما نهتكم عنه فانتهوا. باتقوا الله إن الله شديد العقاب. بالفقراء المهادين الذين مخذون من ديارهم ورمواهم يرضون فضلاً من الله ورضاً. يرتون فضلاً من الله, الله ورسوله. والذين تبولوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, من هاجر إليهم ولا يجبون في قدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على, على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة ومن يوق شح نفسه فأولاك هم المفلحون والذين بعدين يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا وان الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعث فينا من للذين هانوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لطيف رحيم ألم تر ان الذين يطغوا يقولون اذهبوا الذين تطغوا من اهل الكتاب لئن اخرجتهم لنقولن معكم يقولون لإخوانهم الذين كبروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نقيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يسهد إنهم لكابرون فإن مخرجون لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفضلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوة محصلة أو من ضراء بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدا ذلك بانهم قوم لا يحتلون كمثل الذين من قبلهم قريبا باقوا وبال أمرهم ولهم عذاب ذل الشيطان اذ قال الانسان اتقوا فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار ظالمين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظرنكم ما قدمت مَتَّعَ اللَّهُ إِنَّ الله قبيل بِمَا يَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَسَاوَ نَفْسَهُمْ فَتُؤْخَذَ أُنْفُهُمْ عَلَى الْأَذْقَانِ يَعْقُوبَ حَسْرَةً ۚ أُصِيبُوا بِذُنُوبِهِمْ ۚ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا فصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطلبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إِلَّا هُوَ عالم هو عالم الغيب الرَّحِيمُ هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الله القائد البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم